بسم الله الرحمن الرحيم الذين كبروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا فآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فَنَصْرُ اللَّهِ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَخْلَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالكَافِرِينَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُوَلَّى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مُوَلَّى لَهُمْ